ينطق باسم الحجر هو ما فيش نبي زيّه. في الشمس والليل والقمر اتخلقوا من ضيوهه اه يا امن لما تولد جبريل نزل سما الله واحد احد صل عليه في السما في حضره المحبوب احمد رسول الله الروح في نور الله <تصفيق> رب الحرم والبيت من في أهل البيت في المصطفى आत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 جاءت فتح وباسم الرحمن وانا حال لما انصر كان الرسول فرحان في حضره المحبوب احمد رسول الله الروح في نور بتذوب عليك سلام الله رب الحريم फिल फिल मुस्ता